كتاب القضاء باب ما يجب على القاضي وذكرنا اولا ان يحكم بماذا ان يحكم بشريعة الله عز وجل ثم تكلمنا فرع مشروعية الاجتهاد والاجتهاد هو بذل جهد يعني المشقة والطاقه اما اصطلاحا فهو بذل الوسع في نيل الحكم الشرعي عن طريق الاستنباط فقولنا عن طريق الاستنباط فيه معنى حسن أنه أنه يفتقد الدليل الظاهر من ماذا من الكتاب والسن وفي ذلك القاعدة الذهبية لا اجتهاد معه نص. يبقى متى يجتهد القاضي؟ عندما تأتيه عندما تأتيه قضية لا يعلم فيها حكما من الكتاب أو السن لا يوجد عنده نفس ماذا ظاهر الدلالة في هذه القضية فماذا يفعل عندئذ يشتهد يبذل وسعه في نيل الحكم الشرعي في فصل هذا النزاع وذلك عن طريق الاستنباط، ومن الأدلة على مشروعية الاجتهاد القاضي حديث عمر بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد قلت وفي الحديث أكثر من دلالة على مشروعية اجتهاد القاضي أما الدلالة الأولى قوله إذا اجتهد لفظ الاجتهاد معناها ماذا الصلاح أنه يفتقد إلى نص ظاهر الدلالة من الكتاب والسنة ثانيا أنه النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما رد الحكم إليه إذا اجتهد من الحاكم بما يدل على أن مرجع الحكم إلى ماذا؟ إلى اجتهاده ونظره ليس إلى الكتاب والسنة رابعا الثالث قلنا الاجتهاد هو بذل الوسع في نيل الحكم الشرعي عن طريق الاستنباط يبقى متى يجتهد المجتهد عندما يفتقد إلى نص أنه ظاهر الدلالة من الكتاب كما اجتهد الان في مسألة حكم الاغهاض اذا كان الجنين مشوه هل هذه المسألة فيها نفس ظاهر من الكتاب او السنة انما ماذا يفعل عند اذن المستفتة يبذل وسعه أو في نيل ماذا حكم الشرعي؟ فيخرج بحكم شرعي هل يجوز انزاله ام لا يجوز ماذا إنزال واضح. يبقى إذن هنا في بذل للإيه للوسع. في بذل الوسع في استنباط حكم إيه شرعي. عن عن طريق الإيه الاستنباط. لا عن طريق ماذا؟ الدلال الظاهرة من الكتاب والإيه والسنة واضح. طيب. قولنا الحاكم فيه معنى حسن. أن حكمه ماذا ملزم لأنه متى حاكما صار له ماذا حكما وأمرا نافذا قلت وقولنا الحاكم فيه معنى آخر هو أن يكون من أهل الاجتهاد والنظر إذ لا يصدق هذا الوصف عليه أصحاب الهواتف المحمولة رجاء يغلقوها أصحاب الهواتف المحمولة يغلقوها بارك الله فيه قولنا الحاكم في معنى حسن أنه من أهل الاجتهاد والنظر إذا لا يشرع الاجتهاد لمن لكل أحد قولنا فأصاب فله أجران وأخطأ فله أجر دل ذلك على أن مرد الحكم لمن إليه هو فقد يوافق حكم الكتاب والسنة وقد لا يبقى هذا يدل على مشروعية ماذا الاجتهاد يبقى هذا الحديث فيه أربع دلالات على مشروعية اجتهاد من القاضي، الدليل الثاني، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو مخرج في الصحيحين أيضا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في سنين، لا حسد إلا في سنين. رجل آتاه الله مالا رجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق فصلته على هلكته في الحق واخر واخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها فهو يقضي بها ويعلمها قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويرحمكم الله والمراد بالحكمة القرآن كما في حديث عبد الله بن عمر او اعم من ذلك يبقى صاحب الحكمة من اوتي ماذا العلم والقرآن القرآن والسنة وماذا وأصول الاستنباط أصول الاستنباط من الكتاب والسنة من أصول الاستنباط مثلا معرفته دلالات اللغة أو دلالات الألفاظ مش ده أصلي من أصول معرفته في أصول الفقه أو بالقواعد الفقهية اليقين الشك لا ينقض اليقين تمام او قاعدة الاكتهاد مع نص او قاعدة البين على المدعي واليمين على من دي اسمها كلها ايه ادلة الايه؟ اسمها قواعد الاستنباط يبقى اذا قولنا الحكمة قد يكون اعم من علم القرآن والايه؟ والسنة كما قال الحافظ او اعم من ذلك وضابطها ضابط معنى الحكمة وضابطها ما منع الجهل ما منع الجهل وزجر عن القبح وزجر عن القبح نقول ربي عنده حكمة تمام هذه الحكمة تمنعه ماذا الجهل وتذكره عن ماذا عن فعل ما يستقبح من ماذا من الأمر الدليل الثالث خبر داود وسليمان في قصة المرتئي وفيه أكثر من دلالة على الإيه على الاجتهاد والاستنباط. منها اجتهاد سليمان عن طريق الحيلة لما قال توني بالسكين هذا يعتبر ماذا اجتهادا من سليمان فاجتهد في معرفة ام من ام الطفل عن طريق ماذا عن طريق الحيلة صحيح واجتهاد داود انه قضى به للكبرى لأصل شرعي ما هو أن من سبق إلى شيء فهو أولى به من غيره فلما وجد الطفل في يد الكبيرة ولم تأت الصغيرة بالبينة صحيح فإذا اعتبر بماذا بقرينة مهمة للحق وهي أن من سبق إلى شيء فهو ماذا فهو أولى به إذا داود اجتهد وفق ماذا أصل مهم من أصول الاستنباط وهو من, إيه؟ من سبق إلى شيء فهو ماذا لذلك لماذا حرمت هاجر على قبيلة جرهم الماء لأنها سبقت إليه وقالت لحق لكم في ماذا في الماء كما هو ظاهر لماذا قالت لحق لكم في الماء ها؟ نعم لأنها سبقت إليه يبقى إذن قصة داود وسليمان فيها ماذا فيها ماذا مشروعية اجتهاد من القاضي باجتهاد داود ثم باجتهاد من آه يبقى فيها دلالة على مشروعية اجتهاد القاضي من جهة داود اثقضى للكبرى باصل وهو من سبق الى شيء فهو اولى به ومن اجتهاد سليمان عن طريق الحيلة يبا سليمان اجتهد بالحيلة صحيح إذ قال لهم أتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين قلت رابعا ومن الأدلة على مشروعية الاجتهاد قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله ما قالش بما أنزل الله ما الفرق هذا من الاجتهاد هذا من الاجتهاد وفق أصل مهم من أصول الاجتهاد هو ماذا ها؟ الدلال اللفظية لاني انزل يبا المسألة فيها نص إيه؟ نص قاطع لكن بما اراك الله يبا في نظر وفي اجتهاد واضح يبا قوله بما اراك الله يدل على النظر والاجتهاد ايج لم يقل سبحانه بما انزل الله فقوله أراك الله أعم يعني تحكم بما أنزل الله فإن لم تجد ملاحظة أنا بقول فإن لم تجد ما بقولش فإن لم يكن ليه من يفرق قول يا خاني نعم لأن لا تعدم مسألة ليس فيها ماذا حكم شرعي مش ربنا ألزمنا أن نتحاكم إليه وهذا الإلزام شرطه ماذا ها شرط أن تنعدم أن تنعدم وجود ماذا أن ينعدم وجود وقعة ليس فيها حكم لمن لله مش حرم علينا حكم غيره يبقى لابد أن يكفينا بماذا بحكمه يبقى إذا ليست هناك وقعة إلا وفيها ماذا حكم لله إما عن طريق النص أو عن طريق ظاهر النص او اما عن طريق الاستنباط من الايه مجال الكلام الآن عن طريق ماذا الاستنباط من الايه يبقى الحكم موجود الحكم موجود في كتاب الله وإيه؟ وسنة رسول الله, رسول الله. اما نصا واما لظاهري دلالة النص او اما بالاستنباط من الايه من النص لان لا نعدم لا نعدم وقع ليس فيها من حكم ايه شرعي وإلا لماذا ألزمنا الله بأن أتحكم إليه صحيح لما أقول لك ولله المثل الأعلى تعال عندي كل ما تريده ستجده سوابع ما تريد هذا تمام علما أو ما تريد هذا مالا أو ما تريده كذا ستجد عندي يبقى لابد أن يتحقق عندي ماذا كفاية ولذلك لو قلت لك ليس عندي أتقول الله أن قلت لي ما تجد ستجد عندي يبقى إذا رب العالمين لما أمرنا بالتحاكم إليه هذا معناه أن كل حكم أو كل وقع لا بد أن يكون لها حكم شرع بدليل أنه حرم علينا التحاكم إلى ماذا إلى غير سبحانه وتعالى طيب واضح الآن هذا الدليل رقم كم دليل الرابع لتحكم بين الناس بما اراك الله طيب فرع في شروط الاجتهاد يبقى اذا نحن لما قلنا بمشروعية الاجتهاد القاضي لابد ان تكون هناك شروط للاجتهاد حتى ماذا لا تتسع المسألة فتخرج عن حد ماذا ها؟ عن حد الشرع بد من ضبط مسألة ايه يبقى نقول شروط الاجتهاد أولا أن يكون القاضي أهلا للاجتهاد يبا لا يصلح أن يجتهد من أي أحد إذ لا يجوز لأي أحد أن يجتهد لأنه بذا عد ماذا متشبعا بما لم يعطى وأن هذا من منازعة الأمر أهله لم يأتي واحد يقتعده وليس على الاجتهاد ببنازع من بنازع أهلا إيه الاجتهاد واضح ومما يدل على هذا الشرط شرط أن يكون على الاجتهاد قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد من الحاكم فلم يسمعه هنا ما قال القاضي إنما قال ماذا الحاكم شرط شرطا زائدا إذا اجتهد الحاكم ولفزة الحاكم فيها معنى ماذا فيها معنى الاجتهاد فيها معنى الاجتهاد وكذا في الحديث الثاني أنه قال وراء وآخر وآخر آتاه الله ماذا؟ حكمة والحكمة فيها معنى ماذا؟ الاجتهاد كذل ما صح عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم جعل القضاة ثلاثة فقال ورجل قضى للناس على جهل قضى للناس على عليه يعني بغير ماذا بغير ما يكون أهلا لإن المجتهد لا يوصف بأنه ماذا جاهل لازمت أقول إخوان الذين يحملون الهواب في المحمولة رجاء أن يغلقوه جنبي أنا أنا أغلقت هاتفي. شوف إنك تقول شيء. طلع عدو خارج. ممكن. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ولما سبق ذكره من شروط القضاء. ولما سبق ذكره من شروط القضاء أن يكون القاضي ماذا مشتهدا ومثل هذا الذي يؤجر أبدا سواء طاب أم أخطأ يبا هذا اول شرط من شروط ماذا الاجتهاد الشرط الثاني مراعاة شروط الاجتهاد او اصول الاجتهاد. فالاجتهاد له اصوله وقوانينه المعتبرة ومن اصول الاجتهاد الكبرى ان ألا يجتهد مع النص صحيح ثانيا أن يوجد مسوّغ للاجتهاد كان عدام البينة كان عدام البينة على الحق ونحو ذلك مما لا يخرجه عن ماذا عن الأصول التي تقوم عليها الشريعة عن الأصول التي تقوم عليها ماذا الشريعة والتي يقوم عليها القضاء يعني ما يصح أن يجتهد من غير أن يسمع ماذا بينة من المدعي فايح وأن يسمع ماذا بينة المدى عليه واضح ولذلك يلزمه معرفة الحكم ومعرفة ثبوته في المحل ومعرفة الطريق إليه يبا هذا هو أول ما يجب على القاضي أن يحكم بما أنزل الله صحيح وتفرعت مسألة عن هذه المسألة وهي مسألة ماذا مشروعية اجتهاد القاضي وتفرعت مسألة على مسألة ماذا اجتهاد القاضي وهي ماذا شروط الاجتهاد ننتقل إلى الواجب الثاني من واجبات القضاء لا يقضي القاضي وهو غضبان فيحرم على القاضي ان يقضي بين الناس وهو غضبان او نحو ذلك من الحالة الشعورية والنفسية هذا سيأتي بيانه بعد او نحو ذلك من الحالة الشعورية يعني ما يكونش مثلا مقاضي في حالة ضيق او ما يكونش في حالة مرضية صحية غير مهيئ لضبط ماذا حكر اذا نقول اولا هو غضبان لما صح من حديث أبي بكرة ما الدليل على وجوب ذلك أو تحريم أن يقضي القاضي وهو غضبان ما صح عن أبي بكرة رضي الله عنه بصحيح لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وهذا نص وهذا نص في المسألة وهو ظاهر الضلالة في ألا يقضي القاضي حال الغضب والأصل في النهي المنع والتحريم وقد جاء في هذا الحديث تعميم النهي من قوله أحد وهي نكرة في سياق النهي فتفيد العموم والشمول قلت وفي الحديث دلالة ظاهرة ان هذا ليس عند كل غضب اذ لا ينفك حال القاضي ابدا من شيء من ماذا عن بعض الغضب عن بعض الغضب ولذا جاء جاء الحديث وهو غضبان اعرب هذه الجمله ايه لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان حال هذه ليست جمله حال احنا قلنا الجمل بعد الاحوال بعد المعارف ايه وبعد النكرات وبعد المعارف طيب هنا صفة جملة صفة وليست جملة حال تمام لان جملة الصفة غير جملة الحال جملة الصفة تأتي بعد ايه نكرة احد ده نكرة او لمعرفة نكرة يبقى الجملة هنا جملة ايه صفة تمام يبقى عرفنا نعم لا لا لا القاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات والجمل بعد الأحوا بعد المعارف أحوال واضح الآن فقوله هو غضبان هذه الجملة وهي جملة صفة استفاد منها وصوله الى حالة من الغضب لان حال القاضي لا ينفك عن الغضب يعني قاضي يسمع جريمة مثلا قتل لا بد أن الحالة الشعورية لا تكون فيها غضب صحيح للانتهاك ماذا حرمة صحيح ولقتل مسلم لأن هذا أمر لا ينفك عنه ماذا حال البشر من الغضب ويسمع جريمة زنا مثلا فيها من انتهاك حرمة الأعراض لا بد أن يكون في حالة غضب او يسمع جريمة احتيال او كذا ولذلك جاء التعبير النبوي وهو ماذا غضبان واضح إذا اذا نحن هنا بقرينة الحال يبا قلنا بقرينة الحال ممكن انه بلغ حالا من الغضب وليس هذا عند كل غضب. الدليل الثاني قوله تعالى: ولما سكت عموس الغضب. وفي هذه الآية إشارة أن الإنسان حال الغضب. لا يملك نفسه وأن الغضب يغلق عليه ويحول بينه وبين استفاء النظر قلت ومنصب القضاء أولى بهذا المعنى الذي جاءت به الآية وفي الآية إشارة إلى أنه ليس كل غضب هو او ليس كل غضب يعتبر في هذا الباب وذلك لما قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب والغضب هنا في هذه الاية هو المتصرف الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا بما دل على أن حال الغضب يمنع الإنسان من ماذا من اصابة الحق ان حال الغضب تمنع الانسان من اصابة ماذا الحق والوصول اليه الدليل الرابع انه تعالى لم يرتب على بعض حالات الغضب حكما شرعيا. كمنع, كمنع وقوع الطلاق حال الغضب الذي يغلق على الإنسان كما في الحديث هذا الحديث من النظر لا طلاق ولا عتاق في إغلاق قلت ولدلالة القياس هذا الدليل الرابع ولا الخامس خامس لما منع الشرع صلاة الحاقن والحابس والحازق ومن حضره الطعام قلت فمنصب القضاء أولى منصب القضاء أولى وحال الغضب أغلب يعني إذا منعت الرجل أن يصلي حال طلبه الطعام تمنعه القضاء حال الغضب لماذا؟ لأن القضاء منصب أكثر من ماذا؟ لأن من صلى على هذه الحالة اسمه على ماذا؟ على نفسه صحيح؟ لكن من قضى على حالة غضب صار اسمه على من الغير ثانيا إذا منعته حال حضور الطعام من القضاء فأولا أن تمنع حال ماذا حال الغضب لأن حال الغضب أغلظ من حال ماذا طعام يبقى هذا القياس من الجهتين هو قياس ماذا صحيح وعليه فالقياس جريء لأن العلة في المقيس عليه، لأن العلة في المقيس عليه من الجهتين، من جهة الحال وصاحب الحال أظهر من العلة، لأن العلة في المقيس عليه أظهر من العلة في المقيس. الدليل السادس النظر الصحيح قال العلامة البسام رحمه الله تعالى لأن الغضب يمنع فهم الحكم ويشوش على القاضي ويشوش على القاضي قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استفاء النظر ويعمي عليه طريق العلم والقف فهو نوع من الإغلاق انتهى كلامه رحمه الله قلت وقد صدق وقد صدق ورب العالمين يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذن اتفقنا الآن أن القاضي لا يقضي وهو ماذا وهو غضبان تعالوا بنا نفرع على هذه المسألة ماذا فروعا فرع نقول الحالة الشعورية والنفسية عامة ويصلح القياس في هذا الباب فلا يقضي فلا يقضي بين السنين وهو على حالة شعورية او نفسية لا تمكنه من تفاهم من التفاهم الكامل او من كمال الفهم فيقول العلامة الفقيه العلامة الفقيه الشيخ سيد سابق رحمه الله هنا اقول كلمة والشيء بشيء اذكر لا تظلموا هذا الكتاب وهو كتاب فقه السنة لأن بعض طلبة العلم أخذ منه موقفا لأسباب منها أن الشيخ الألباني حقق الكتاب فاعتبروا أن تحقيق الشيخ الكتاب هو رفضا لماذا للكتاب من الأصل ولو تنبهنا في مقدمة التحقيق لوجدنا لو أن الشيخ الألباني أثنى على الكتاب سناء شديدا نعم بما جاء في هذا الكتاب من حسن التبويب والترتيب والبعد عن المسائل ماذا التي يسميها أهل العلم المعضلات وعن المسائل التي لا ينتفع بها طلبة العلم مما لا نحتاج في هذه الأيام لهذا الزمان وأن الكتاب ليس متمذهبا ليس يجري على وفق خطة مذهب معين وأن الكتاب قد استوعب أكثر المسائل التي لا تنفق حاجتنا إليها وحقا كلما طلبت قولا في مسألة فيبعد ان لا في هذا ال اجدها في هذا الكتاب ولذلك انا اقول لكم انتفعوا به فالكتاب مصلحته مصلحته اكبر بكثير من مفسدته خاصة وبتحقيق الشيخ الالباني قد امنا شيئا او كثيرا مما جاء به من الأحاديث الضعيفات أو من بعض الترجيحات التي جاءت فيه إلى آخره وطبعا هناك سبب آخر وهو كتاب صحيح فقه السنة لأبي مالك وطبعا هو كتاب طيب لكن هذا لا يمنعنا أن ننتفع من كتاب ماذا الشيخ سيث هذا فما أحاط أحد بكل شيء علم صحيح والعلم رزق والارزاق يقسمها رب العالمين سبحانه وتعالى وقد يعطي العبد من الفهم ما لا يعطي ماذا غيره وان كان افضل منه كما اعطى سليمان من الفهم ما لم يكن وان كان داود افضل منه وقال ففهمناها من خص بها سليمان دون داود ولذلك أقول لا ينبغي أن تهجروا هذا الكتاب وأن تلفظوه لمجرد شيء فيه لا يوق لكم وإلا فأين كتاب يخلو من النظر والمراجعة ومن الخطأ والغلط إلا من كتاب من كتاب رب العالمين وفي ذلك مقالة الإمام الشافعي الزهبية أبى الله ألا يصح إلا كتابه أو كما قال القاضي عبد الرحيم البثاني الذي كان قاضيا لصلاح الدين وكان آية في العقل والفهم والذكاء حتى أن صلاح الدين كان يقولين إن لا أنتصر بعقله ما لا أنتصر بالسيف <تصفيق> قال ما من رجل خط بيده إلا ورجع إلى ما خط فقال لو كان كذا ما كان كذا إلا ورجع نفسه مرات فيما كتب وشهد بنفسه على نفسه من وجود مواضع ومواقع للخلل والنظر ونحن أقول كطلبة علم ننتفع بكل, ماذا بكل علمائنا وكل فقهائنا فلا نعدم الخير أبدا في واحد منه وعندما قدمت قلت قال العلامة الفقيه وقلت ذلك قصدا تنبيها على مكانة ماذا الرجل وعظيم فقهه والرجل له مكانة عند أهل العلم الكبار ونحن أولى الناس بأن نحفظ له مكانته رحمه الله تبارك وتعالى وحسبنا فضلا أن كتابه من الكتب التي طبعت طبعات لا تحصى ماذا عددا وحيث نذكر أن كتاب الشيخ طبعاته ثرب على الثلاثين والأربعين طبعة بحيث أننا نجد أن كتابه طبع طباعة كما يقال على المشاع كانت كل المكتبات تطبع هذا الكتاب وقل بيت لا يقتني هذا الكتاب فما من بيت من بيوت المسلمين الا وتجد هذا الكتاب قد اخذ مكانه في ماذا في مكتبة كل مسلم وقلت لكم بأن كطلبة علم ننتفع بكل ماذا علماءنا فلا تحرم نفسك النظر في هذا الكتاب أبدا خاصة وقد تميز بشيء هذا الشيء ينظر وجوده في كتب الفقه وهي وهو ماذا السهولة ويسر العبارة بحيث يسهل على كل واحد منا ماذا أن يأخذ منه أو أن يحصل شيئا مما فيه مما لا تجده في كثير من كتب ماذا الفقه ومنها كتب تقوم على الغموض والتعقيد والصعوب وكذا فنسأل الله أن يرحم شيخنا رحمة واسعة فيقول الشيخ العلامة الشيخ سيد سابق رحمه الله فيبتعد عن كل عن كل ما من شأنه أن يشوش فكرة يبتعد عن كل ما من شأنه أن يشوش ماذا؟ ده القاضي فلا يقضي أثناء الغضب ماذا؟ الشديد شوف الرجل قال الغضب ماذا؟ الشديد عبارات علمائنا فعلا موزونة توزن بماذا؟ بميزان الذهب كما يقال فالرجل لم يطلق الغرض فلا يقضي أثناء الغرض الشديد أو الجوع المفرط نعم أو الهم المقلق أو الهم شوف برضو ضبط العبارات ما قال أي هم لأن فعلا حال القاضي لا ينفك عن ماذا لأنه أصلا منصب هم صحيح او الخوف المزعج او النعاس الغالب او الحر الشديد او البرد القارش او شغل القلب او شغل القلب شغلا يصرفه عن المعرفة الصحيحة او شغل القلب شغلا يصرف عن المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق انتهى كلامه رحمه الله قلت وما ذكره رحمه الله تعالى من القياس فهو قياس تحققت فيه اركان ماذا القياس بجامع علة بجامع العلة لو يحسن لو انتظرت قليلا يا رجل إذا أخوك شريف إن شاء الله تعالى هو على وشك الوصول إلى المسجد ومعه المذكرات الخاصة بالكتب الثلاثة التي شرحت قبل من كتاب النفقات والرضاع واللقيط وإن شاء الله تعالى سوزع عليكم اليوم هذه الكتب او المذكرة الخاصة بهذه الشروح ثم يتحدد الموعد الامتحان في الاسبوع المقبل ان شاء الله تبارك وتعالى طيب خلاص وك... نعم شفاء الله عزيز خلاص هو ينوب عنك ان شاء الله تعالي. قلت وهذا الخياس يجري على ماذا لجامع علة الشغل للقلب وانصراز العقل وهو قياس جلي فاذا منع الاسلام الصلاة حالما نعلم من حضور الطعام ونحو ذلك من حبس البول أو حقن البول منع القضاء من باب أوله فرع أنواع الغضب ولا يعتبر في هذا الباب بكل غضب إذ حال القاضي لا ينفك أبدا عن ماذا عن شيء من الغضب وهذه قرينة حال يجب اعتبارها وإلا فلا يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غاضبا وإلا فلا يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غاضبا حال فصل القضاء في مسألة من العسيف الذي زنه وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يغضب الانتهاك حرمات من حرمات الله عز وجل ويدل على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم هو غضبان وفي هذا الحديث اعتبار لشدة الغضب وليس لكل غضب لقوله غضبان وهذا فيه من زيادة المبنى زيادة المبنى وفي زيادة المبنى من زيادة المعنى هناك قاعدة في اللغة العربية كلما زاد المبنى كلما زاد يعني لما اقول طاغية بخلاف ما اقول طاغوت فطاغوت فيها زيادة مبنى يبا هي اشد من ماذا اعلى في الدلالة من ماذا او اغلظ واشد في الدلالة من طاغية طاغية ظالم لكن طاغوت ده الذي بلغ النهاية في الظلم تجاوز الحد في الظلم واضح كما افادنا بعض طلبة العلم كما افادنا بعض طلبة العلم فرع حكم قضاء القاضي وهو غاضب وفي ذلك مذهبان لأهل العلم حكم قضاء القاضي وهو غاضب هل قضاء القاضي وهو غاضب نافذ أم غير نافذ وفي ذلك مذهبان لأهل العلم فذهب الجمهور إلى صحة قضائه ونفاذه لأن هذا هو الأصل صحة نفاذ ماذا صحة قضاء القاضي ونفاذه وثانيا إذا اعتبر بقضاء المجتهد مع الخطأ إذا اعتبر بقضاء المجتهد مع الخطأ فنعتبر بقضاء القاضي مع الغضب المذهب الثاني وهو مذهب الحنابلة بأن قضاء القاضي حال الغضب ليس بنافذ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء القاضي غاضبا والنهي يفيد الفساد والبطلان، بما دل على عدم الصحة قضائه ونفاذه. قلت وذهب الحافظ ابن حجر إلى التفريق. بين غضب وغضب ما إذا كان قضاؤه ما إذا كان قضائه بعد الحكم أو قبل ماذا الحكم قلت والذي يترجح في هذا الباب يرحمكم الله والذي يترجح في هذا الباب هو أن المسألة على التفصيل أو أن القول بقضاء الغاضب على التفصيل وذلك للأسباب الآثية الأول أن حال القاضي لا ينفق عن ماذا عن الغضب الثاني الاعتبار بالغضب الذي يصل به إلى حالة ماذا الإغلاق هل لا نعم ثالثا التفريق بين الغضب اول الامر واخر الامر وكل هذا مما يجب اعتباره لان الحديث قال لا يحكم احد بين اثنين وهو غابل فلابد من اعتبار قرينة الزمان او الوقت وقرينة الحال وقرينة ذات الغضب الله تعالى المستعان نقول ثالثا ما يجب على القاضي ثالثا ذكرنا الآن الواجب الأول أن يحكم بما أنزل الله الواجب الثاني الحالة الشعورية والنفسيه جزاك الله خير الواجب الثالث التسوية بين الخصوم فلا يميز خصما على خصم لشرف لشرف او نسب او مصاهرة او او مال وفي ذلك حديث علي رضي الله عنه إذا تقاضى رجلاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إذا تقاضى رجلاني فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر أسوف تدري كيف تقضي وفي الحديث دلالة, دلالة على التسوية بينهما الاستماع الى البينة والحجة ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجه المصلحة في ذلك من أنه ساعة إذ يتبين القضاء ساعة إذ يتبيّن القضاء لقوله فسوف تدري كيف تقضي أما الدليل الثاني. حديثه عليه الصلاة والسلام يأتي أحدكم ألحن بالحجة من غيره فأقطع له فإنما أقطع له قطعة من النار وفي الحديث دلالة ظاهرة على التسوية بين الخصوم بما منع النبي صلى الله عليه وسلم الخصومه من اللحم بالقول لما في ذلك من التفرقة ماذا من التمايج بينهم لذلك فعلا من فطنة القاضي إذا وجد أحدا يتكلم بالكلام الذي فيه لحن وبلاغ وفصاح وكذا أن يمنعه من ذلك ترى فعلا بعضهم يمنع المحامين عن مثل هذه الدباجات. قل يا أستاذ خش في الموضوع تمام فعلا وهذا من فطنة القاضي وذكائه. لأن النبي صر فيلم وهو المؤيد بالوحي يقول فأقطع له صحيح ولذلك قال الحن بماذا بالحجة من غيره وتنبه إلى قوله الحم فتميل ماذا فيه الرؤوس بهذا الكلام كما تميل الرؤوس مع ماذا مع اللحن فإذا هذا فيه دلال على عدم التمييز بين ماذا بين الخصوم من معنى أحدهما ما ماذا من اللحن بالحجتي ثم أظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قد يفضي بالقاضي إلى ماذا إلى الجور في الحكم فيقطع لأحدهم ماذا دون الآخر وهذا هو الدليل الثاني قلت الدليل الثالث لأصل عام في الشريعة أن الناس سواسية لا فضل لأحد على أحد ويتأكد هذا المعنى في باب القضاء كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مره بحسن المطالبة ومرني بحسن القضاء او الاداء بما يدل على ماذا على التسوية بين الخصوم حال القضاء فرع التسوية المطلقة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التشوية المطلقة حتى في الدخول عليه والجلوس بين يديه ومن الاجتماع إليهما ومن الإقبال عليهما ونحو ذلك قلته. ولهذا الكلام وجاهته حتى لا يقع في نفس الإنسان شيء ولما في ذلك من إبعادي سوء الظن عنه وهذا مما يتعين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ابعاد سوء الظن عن نفسه لما قال إنها صفية زوجتي. فأول بهذا المعنى القاضي ولأن في ذلك من قبول النفس لماذا لقضائه إن لو شعر الإنسان بأن القاضي يميز خصمه عليه بشيء ما كأنه يقول اتفضل يا أستاذ ويقول للمدعي عليه أُل عيزه فهذا يوقع في نفس المدعى عليه ماذا؟ أن أنه, أنه يحابي، فلا يقبل حكمه ولو كان ماذا؟ كان صحيحاً. ثامن آخر جملة. نعم، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. إبا أرى وجاهة ما قال بعض أهل العلم من التسوية المطلقة بينهما حتى في الجلوس وفي الاستماع والإقبال عليهما بأن يعطي كل الفرصة كاملة لأن ماذا لأن يقول ببينته فلا يقول لهذا لك خمس دقائق فقط قل ما تريد، ويترك الثاني يتكلم كيف شاء واضح فهذا مما يقضح في القضاء نعم يعني ممكن طيب مسألة القضاء على الغائب هل يشرع أن يقضي على الغائب أم لا يشرع نحن قلنا أنه يجب التسوية هذه التسوية لا تتحقق إلا بماذا بحضور المدعى والمدعى عليه بين يديه أن يمثل بين يديه واضح قلت ولا يشرع القضاء على الغائب من حيث الأصل لأن باب القضاء لا يتم ولا يحصل إلا ببينة من المدعي وإنكار أو إقرار من المدعى عليه ولأن أصل قضاء في التعريف هو فصل النزاع. صحيح، ولأن أصل القضاء في التعريف الإصطلاحي هو فصل النزاع، ولا تحقق فصل النزاع إلا ببيانة من المدعي وإقرار أو إنكار من المدعي عليه. والغائب لا اقرار ولا انكر له والحديث الشابق الذي مر معنا من حديث علي فيه اشعار قوي بعدم جواز القضاء على الغائب كما يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام ماذا الآخر فرع يبقى قلنا الأصل لا يقضي للغاية أم المسألة لم لم تسمعها تمام بالأصل أن القضاء لا يتم إلا بماذا؟ إلا بالتسوية بين المدعى والمدعى عليه، ومن هذه التسوية ماذا؟ ألا يقضي على من؟ على غائب؟ واضح؟ طيب، فرع ويشرع القضاء على القضاء على الغاء على الغائب. قد دل على هذا حديث هند رضي الله عنها لما ادعت على ابي سفيان انه يأخذ انه شحيح لا يعطيها ما يكفيها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان أن كان غائبا مما يدل على مشروعية القضاء على الغائب ولكن حتى يندفع التعارض لأننا قلنا آنفا لا يشرع، قضاء على من وهنا قلنا بأثر هند يشرح إذا لابد ضبط المسألة فحتى يندفع التعارض أن تكون مصلحة المدعي حالية وقتية لا تحتمل التأجيل حالية وقتية لا تحتمل ماذا وأنها تفوت بشرط حضور المدعى عليه مثلهم لو قلها انتظر حتى ياتي أبو سفيان هذا يؤدي ماذا؟ إلى تجويعها والولد واضح ثانيا أن يقونا الغائب في حكم الحاضر المقيم كما لو امتنع عن المثول بين يدي القاضي يعني القاضي ارسل اليه واعلامه بالقضية فامتنع عن المثول يبقى اصبح ماذا غيابه إقرار للحكم عليه واضح كما لو ادعى رجل عليه بألف جنيه والقاضي أعلمه ولم يأتي فيعد عدم حضوره ماذا إقرارا منه بأن عليه ماذا آلف جنيه إبا واضح إبا أن يكون غيابه في حكم ماذا حضوره المقر لازم حضوره المقر لماذا لانهاب انه غائب ولا يمكن التوصل إليه يبقى لا يمكن أن يقضي، واضح طيب ذلك كما في صورة المسألة الأولى فواد حق من نعم آه كما لو أن امرأة زوجها غائب في بلاد العالم وهي متضررة بهذا الغياب الطويل وأن هذا الغياب الطويل يؤدي إلى ماذا إلى مفسد في حقها من ضياع الولد ومن ضياع حقها في ماذا في الوطء والإعفاف والرجل غائب لا يمكن التوصل إليه عند إذن يجوز أن يقضي لها بماذا بالطلاق أو يقضي لها بفسخ العقد ولا يعتبر بغياب من بغياب هذا الزوج لعظم مصلحة ماذا المدعي على المدعى عليه تمام يبقى هذه المسألة وهي مشروعية القضاء على من على الغائب وحسبنا هذا القدر إن شاء الله تعالى قبل أن ننتقل إلى كتاب القواعد المسله وحبه أن تبقوا معنا قليلا حتى ياتي يا أخونا الشريف. ويحسن لو اتصل بأحدكم ليتمئن على المغرب الله أكبر أنتم باقون إلى تبخل تعالى لا طبعا المذكرة وزع عليكم إن شاء الله تعالى من خلي معك طيب سارق أرسلها معك طيب المذكرة طبعا هي في الطريق إلى المسجد ان شاء الله تعالى يعني ابقوا معنا ولو عشر دقائق حتى ننظر وان شاء الله تعالى وزع عليكم اليوم المذكرة والامتحان الخاص بهذه الابواب السلاسة سيكون في يوم الاحد المقبل أجل سبارك الله في يوم الاحد المقبل والامتحان يقع بعد صلاة المغرب بعد ان ننتهي من الدورة يقع الامتحان بعد صلاة المغرب في الصابق اللي الأعلى للمسجد على عادتنا إن شاء الله تعالى وإن وجدت أن العدد يعني يغسر لعلي أقدم الامتحان إلى ما بعد العصر فيبدأ السادسة الساعة السادسة إلى الساعة السامنة ويكون في صحن المسجد إذا كان العدد كبيرا، وأنا على وعدي لأن إن شاء الله تعالى أكافي أولا جميع من يحصل الدرجة النهائية مهما بلغ عددا وأن هذا إن شاء الله تعالى لن يؤثر على جائزة بعضهم البعض فإن شاء الله تعالى الجائزة يعني لن تقل بحال من الأحوال عن كتاب من أمهات الكتب التي يحتاجها طالب العلم كشرح من شروح بلوغ المرام مثلا كسبل السلام بطبعة محققة او كتوضيح الاحكام او اي من هذه الشروح ان شاء الله تعالى <تصفيق> الامتحام في النفقات والرضاع واللقيط <تصفيق> لان يخرج الامتحام من المذكرة التي توزع عليكم ما هي من ضمن احكام النفقات الامتحام ما بين دفتين المذكرة الامتحام ما بين دفتين ايه والمذكرة أوراقها لا تزيد على الخمسين ورق يعني لو ذكرت في اليوم عشر ورقات إن شاء الله تبارك وتعالى يمكنك أن تهدم المذكرة هضما تمام والله المشتعان فابقوا معنا قليلا حتى نتمئن إلى ل... طيب الذي ينصرف منكم لا لومني بعد في المذكرة واضح الآن كلامي لا يلومني بعد في المذكرة الا ان يستخلف واضح طيب